بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته معشر الإخوة والأخوات وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم سؤالات الصحابة نستكمل في هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى جملة من الأسئلة التي سألها الصحب الكرام للنبي عليه الصلاة والسلام في أبواب الصلاة من ذلك ما حدث به ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم يوما فزاد في الصلاة أو نقص شك الراوي فلما صرف عليه صلواته السلام من صلاته قال قال الصحابة يا رسول الله أزيد في الصلاة قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم شيئا من صلاته فليسجد سجدتين قال ابن فتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين هذا الحديث هو أحد الأحاديث الأصول التي وردت في باب سجود السهو وليس هذا مقصودا لنا هنا إنما المقصود الإشارة إلى سؤال الصحابة رضي الله تعالى عنهم عما طرأ على صلاته صلى الله عليه وسلم إذ الأصل أن يؤدي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة كما اعتادوا عليها فلما نقص أو زاد شك من الراوي استغرب الصحابة رضي الله عنهم ما الذي طرأ على هذه الصلاة لأن الله تعالى يحدث من أمره ما يشاء وما دام الوحي يتنزل فالنسخ وارد فظن بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم أنه وقع شيء من النسخ في الأحكام فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يشبه تماما قصة الحديث المعروف وحديث به هريرة وحديث عمران بحديث ذي اليدين ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر فصلى عليه السلام ركعتين فقط ثم انصرف من صلاته فقام هذا الرجل هو الخرباق السلمي رضي الله عنه فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت لأنه لا يوجد غير هذين الاحتمالين أقصرت الصلاة أم نسيتها فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لم أنسى ولم تقصر هنا لما لم يكن هناك حكم بالقصر قطع هذا الصحابي الكريم الفطن العاقل فقال يا رسول الله بلا قد نسيت هنا التفت النبي عليه الصلاة والسلام لمن حوله من الصحب وفيهم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمه قال حق ما يقول ذو اليدين قالوا نعم يا رسول الله فالتفت عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين ثم سلّم ثم سجدتين ثم سلم صلوات الله وسلامه عليه وفي هذا الحديث من الفقه مشروعية سجود السهو وأنه أيضاً ركعتان وأنه ركعتان وليس لهما ذكر محدد كما يظن بعض الناس بل يقال فيهما ما يقال في السجود ما يقال في السجودي المعتاد وفي هذا الحديث يعني حديث المسعود الذي أشرنا إليه في أول كلامنا من قوله إنما أنا بشر مثلكم إثبات بشرية عليه الصلاة والسلام وأنه كما خلقه الله عز وجل ليس له من صفات ربوبية شيء كما وقع والعياذ بالله من بعض الغلاة في هذه الأمة الذين غلوا فيه صلى الله عليه وسلم فأنزلوه منزلة فوق منزلته التي أنزله الله تعالى فخالفوا بذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن الغلو فيه كما في حديث عمر عند البخاري لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ولله در من قال من العلماء إنه عبد لا يعبد ورسول لا يعصى أو لا يجحد أو كما قال رحمه الله تعالى وهذا هو الواجب في حق المؤمن أن يعني يوقن بهذه القضية وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام مع كونه رسولا ومع كونه نبيا له من الخصائص والفضائل ما خصه الله تعالى به من الخصائص المعروفة فإن هذا لا يخرجه عن بشريته ولهذا صلى الله عليه وسلم هو يضحك وينام هو, هو يغضب هو يرضى يتزوج النساء يمشي في الأسواق يجوع يوماً بل أياماً ويشبع يوماً يأمن ويخاف إلى آخر ذلك ويفعل من الأمور ما يفعله غيره من البشر فمن غل فيه من الناس وأنزله منزلته التي منزلة فوق منزلة التي أنزله الله فقد خالف أمر الله وخالف نصه عليه الصلاة والسلام ونهيه عن الإطراء والغلو ومن جملة الأسئلة أيضا التي سألها الصحب الكرام للنبي عليه الصلاة والسلام أن عربيا جاء النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين كما رواه طلحة بن عبيد الله فقال يا رسول الله فقال يا رسول الله خمس صلوات في اليوم والليلة خمس صلوات في اليوم أو قال أخبرني عن شرائع الإسلام قال خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هذا الرجل يا رسول الله هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع ثم سأله عن صيام رمضان أو قال له وصيام رمضان فقال هل علي شيء غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. ثم أخبره عن شأن الزكاة ثم قال يا رسول الله والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فلما أدبر الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو قال دخل الجنة إن صدق هذا الرجل الأعرابي الذي حدثنا بقصته طلحة بن عبيد الله جاء من جهة نجد من شرق المدينة شرفها الله تعالى وجاء يسأل عن دينه وهذا يدل على أن الحرص على العلم والحرص على الحرص على معرفة الشرائع بلغ إلى هؤلاء الذين نأت بهم الديار فما ظنك كا بالصحب الكرام الذين كانوا حوله صلوات الله سلامه عليه وفي هذا أيضا من الفقه عن هذا الحديث فيه أنه لا يجب شيء غير الصلوات الخمس وما سوى ذلك من النوافل سواء كان وطرا أو كان سنة فجر فضل عما دونها من النوافل فإنها لا تجب على الإنسان بأصل الشرع لكن لو نذرها الإنسان فإنها تجب عليه لا بأصل الشرع ولكن بما نذره هو وبهذا استدل أكثر أهل العلم على أن الوتر ليس بواجب ومع هذا فلا ينبغي للمؤمن أبدا أن يكون دايدنه وشأنه ترك السنن والنوافل فإن هذا لا يفعله إلا زاهد في الخير ومحروم نسأل الله العافية والسلامة بل على الإنسان أن يكون له حرص على النوافل لأنها يوم القيامة تكون مرقعة لهذه الفرائض التي يقع فيها نقص ولا بد وكلنا ذلك الإنسان ومن آكد النوافل التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان نافلتان الأولى الوتر ولو بركعة واحدة فقد صح ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن آكدها أيضا سنة الفجر فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يترك رك... لا يترك الوتر وقيام الليل ولا يترك سنة الفجر لا حضرا ولا سفرا ومن النوافل أيضا التي ينبغي للمؤمن أن يحرص عليها ركعة الضحى فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة رضي الله عنه عنها أن صلاة ركعتي الضحى تعادل 360 صدقة فلو قيل لبعض الناس تصدق يوميا بـ 360 ريالا أو دولارا أو جنيها لقال لا أستطيع أنا فقير فنقول له إن على كل مفصل من مفاصل جسدك هذه صدقة وهي 360 مفصلا فتصدق عنها بهاتين الركعتين فإنك إن عجزت عن الصدقة المالية فتصدق على نفسك بمثل هذه النوافل والكلام في هذا يطول المقصود من حديثنا هذا أن كون هذه النوافل غير واجبة لا يعني أن يقصر الإنسان في ذلك كذلك فيما يتعلق بنوافل الصوم عليه أن يحرص على أن يصوم ولو النوافل المؤكدة التي ورد فيها فضل خاص كصيام يوم عرفة أو من شوال أو يوم عاشوراء أو الأيام البيض ثلاثة أيام من كل شهر فإن هذه النوافل لها أثر عظيم في زكاة القلب وصلاحه وفي هذا الحديث أيضا من التربية أن الإنسان يدرك الفلاح ولو أدنى درجاته إذا أدى الفرائض وتجنب المحرمات، ونفهم من هذا أن الفلاحة درجات، ونفهم منه أيضا درسا تربويا أننا حينما نتعامل مع الناس فينبغي لنا أن نأخذ بساعة هذه الشريعة، وأن لا نحملهم على أكمل المحامل أو أعلى المحامل، بمعنى أن ذم من يترك النوافل مثلا ذمما على سبيل الإطلاق لا، بل ندعهم في بحبوحة الشريعة وساعتها. ومع هذا لا يمنع أن ننصح كما أشرت آنفا ونذكر بأهمية الحرص على النوافل نفهم من هذا الدرس التربوي أن الإنسان قد يواجه في حياته أناسا سواء في بلده أو حينما يسافر إلى بلدان المسلمين الأخرى أناسا اقتصروا على هذه الأشياء فنقول لهم هؤلاء له نصيب من الفلاح ولهم نصيب من الخير ولكن هم قل ومستكثر وقد ذكر الله عز وجل في سورة فاطر أن الله تعالى أورث كتابه وأنه اصطفى من عباده ثلاثة أصناف كلهم من أهل الاصطفاء وإرث الكتاب فقال سبحانه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات ومنهم سابق بالخيرات ذلك هو الفضل الكبير جنات وعدن يدخلونها الآية الكريمة ولكن من رام الرقي في جنات النعيم ومن رام القرب من الله سبحانه وتعالى فليحرص على أن تكون له مشاركة قوية في النوافل وليحرص أيضا على تجنب المكروهات لأن حاصلها أن الله سبحانه وتعالى يكرهها وإن لم يكن في فعلها إثم ولا ذم ومن الأسئلة الواردة في هذا الباب أسئلة الصلاة أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه والحديث الصحيحين قال يا رسول الله علمني دعاء أدع به في صلاتي فقال صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا في رواية عند مسلم كبيرة قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب بل أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت وارحمني إنك أنت الغفور إنك أنت الغفور الرحيم هنا أيها الأخوة لنا أن نتساءل من هو الذي سأل هذا الدعاء إنه أبو بكر الصديق ومن الذي أجابه إنه رسول الله عليه الصلاة والسلام فإذا كان النبي عليه وسلم يقول هذا لأبي بكر فماذا نقول نحن عن أنفسنا المقصرة في حق الله عز وجل المقصرة في أداء الواجبات التي قد يقع مننا التقصير أيضا في, جانب في الجانب الآخر هذا أبو بكر الصديق ولذلك قال العلماء إن الإنسان مهما بلغ من المكانة في الدين لا بد أن يقع منه تقصير وإن كان الناس يتفاوتون في ذلك فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدعاء إذا كان أبو بكر يقول ظلمت نفسي ظلما كثيرا وفي رواية كبيرة فماذا أقول أنا وماذا يقول غيري من الناس اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا نحن والله أولى بهذه من أبي بكر ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفل الذنوب إلا أنت اللهم فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ومن الفتاة التي وقف عندها العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الحديث الشريف هي مسألة قول فاغفر لي مغفرة من عندك فكأن الإنسان حينما يدعو إنما يطلب ال ال ال الكرامة وإنما يطلب هبة من الله عز وجل هي من عندك وأنت أكرم الأكرمين وإن لم أكن أنا أستحقها بسبب تقصيري وظلمي لكنك أنت الوهاب الجواد الكريم فهب لهذه المغفرة فإنك أولى بها سبحانك وبحمدك وفي قوله هنا أدعو به في صلاتي لم يعين النبي عليه الصلاة والسلام هذا الموضع هل هو في السجود أو قبل التشهد والحقيقة أن هذا وذاك كلاهما موضع لهذا الدعاء وإن كان السجود أولى لقوله عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العود من ربه وهو ساجد هذا ما تيسر ذكره في هذه الحلقة وإلى أن ألقاكم في حلقات قادمة أستدعوكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته